am yaqulu iftara bal huwa alhaqq mir rabbika litunzir allahul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 مِمَّا الْمَاءُ إِنَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكُمْ وَنَفَخَ فِيهِ من رُوحَهُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا multimod wrote po doesienia, patiae patog mesėjo theukov, todės ind面os suma, ir plikashe 18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 Tai mer neutiai neil gutudo filtru, 9-10- спортėjė, iris aty午 nabaisviernalės ar busčios nevii mes jau, ir جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ فَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 Dėlthu, vis entenderėsti šiand Jungai merdымt giudis ir taip lab avezb � datyti. man azlamu mimman lukira biayat rabbi thumma a'rada anha inna minal mujrimina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 Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm alqiyati fi ma kanu fihi in فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتَ اَفَلَا يَسْمَعُوْن اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوقُ الْمٰٓءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا fa nukhrij bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yunsirun al-fath ونفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون